الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه لا يجمعنكم الى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثٍ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَة الله أرتسهم كسب بما كسبوا أتريدون أَن تهدوا من أضل الله أتريدون أَن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد لَهُ له وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَالدَّالُونَ مُتَفَرُّقُونَ كَمَا كَثُرَ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا, نصيرا ولا تألوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم إلا الذين يصلون إلى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِائَةُ الْأَجْيَاءِ أَوْ جَاءُكُمْ أَجَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم ولم تَزَلُّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَإِنْ اعْتَزَلْتُمْ فَلَن يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَأَنِ الْقَوْ إِلَيْكُمُ سَلَامَ سَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا وَأَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَةَ سَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأمنوا قومهم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ويأمنوا قومهم إن لم يعتذلوكم ويرقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فإن لم يعتذلوكم ويرقوا إليكم السلم ويكفوا فقولوه وقتلوهم حيث ثقفتمهم فقولوه وقتلوهم حيث ثقفتمهم واولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا One day